أنه سؤل الإمام أحمد في مطرح عن حديث التسابيح تذكر له أحد الثانيين نواية قال فكأنها عجبتهم قال الحافظ هذا هو الرجوع من الحافظ بن حجر في إثبات من الإمام أحمد أصلاً في إثبات الله التسابيح طبعاً مشايقنا في السعودية ينكرونها لكن الحقيقة يعني بيش. يرون عقابا على كلمه امام احمد اعتمادا على انه احاديث ضعيف اعتمادا على أن صلاتها أو صفته تخالف الصلاه المثاله وكل هذه شوبونات في امير القائد اما موضوع الامام في مقيد لما فيه اما موضوع الاحاديث فجميع المحدثين من السلف والخلف على تثبيت رواياتها بل الفت فيها كتب مستقله قال الامام الدارقطني له ذكره في التبديع والامام الخطيب البغدادي له ذكره في الإمام ابن ناصر الجديد مشكله جزء في الصلاة السبيحة السيط له جزء في الصلاة السبيحة كثيرون يعني من المعاطرين والمتقدمين ثم هناك ثلث في سنن أبي زاود له يكافر يكون حسناً لذاته يعني من حسنه لذاته لم يمكن أما أن صفتها تخالف الصلاة المعتادة فكلمة الصلاة المعتادة كلمة مبهمة صلاة الجنادي تخالف الصلاة المعتادة صلاتك شفتو خالص الصلاه المعتاده صلاه الخوف خالص الصلاه المعتاده وصلاه العيد خالص الصلاه المعتاده كل صلاه لها صفه كلمه صلاه المعتاده هذه قالوا كون طلبوا الناس وهل العباره يعني لا ما احنا قلنا مغزى لا لا لا هو مغزى يعني راي هو لا لا لا ما في مغزى اصلا هي راي يعني هذا راي لهؤلاء العلماء كاي ما كاي راي بدهم يجمعوه ويدلتم بوجه نظرهم فمن ادلت طبيعي بس بس كدليل واحد دليل غير قائم غير قائم اصلا يعني وقالوا انه التباين في على الاختلاف فيها ايش تقولها قلت لك الجنازيه فتش فيها فتش فيها لعم. بالمره فتش فيها فتش بالمره القيام اللي استاذ وهذا وهذا قيام وركوع وسجود اولى واوله والكسوف فيه ركوعات نفس الشيء نفس الشيء عليكم السلام ورحمه الله كيف الحال حياك الله بارك الله حياك الله كيف الحال سلام ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا تفضل هل اثرت سميع اذا حد عنده شيء بالموضوع تفضل شيخنا نهى النبي عليه الصلاه والسلام في المعصفر لا المعصفر المقصود المعصفر اختلف على فيه لكن الظاهر من معنى الحديث او من لفظ الحديث ان المعصفر هو ما صبغ بالعصفر عصفر الكركم وما أشبهه من المواد يعني لكن برضو اختلف العلماء هل كل ما كان أصفر او مزعفر أو معصفر داخل, داخل في هذا النهي بعض الناس قال نعم بعض قال لا إذا صبغ بعد أن لم يكن كذلك يعني كان لون وصبغنا للون آخر أما إذا كان أصل اللون معصفر او لون العصفر فلا يدخل في النهي أصفر الله أعلم مع أنه اليوم يعني ما أظنش في بلادنا موزنبيق وتشاد والسينيغال بلبس الأصفر وما لف لسه بلادنا ما حداش يلبس أصفر يعني وهذا يدلل أن قضية الألوان قضية عرفية تختلف خلاف الزمان والمكان نعم الشيخ يعني لا أداء به ساعة الشوية يلبسون بلاية ففراء كاملة رسول الله بيسجيب رحمه رأسا ريس والسلام نعتضى الحمد نفسنا الطلبة اذا كان اجاب القبول موجود ولي المرأة كان فيه شهود تكون زوجته قابل كتب الكتاب او كيف؟ هذا الاختلاف العرف سواء العرف العام او الخاص العرف العام اذا كان البلد كلها خلاص تعرف انه والله هذا خلاص يعني حصول هذا الشيء حتى بدون كتب الكتاب هو زوجها لو مات ثاني يوم بيقولوا لا والله ما كتبناش اكتاب ما لكم مش عنا شيء في بلادنا لا. بلاد لا في بلادنا بلاد بلاد لا فلذلك بلاد العرف تتحول بقى اتحوز بقى في بلادنا لا في بلاد سبعين ثمانين ثانية في بلادنا اه نعم. ها شفت برضو الزمن اللي بدور في العرف الان اول عرف خاص في ناس بيش بيقول لك والله انا هذه بنتي سنها اجل من خمستعش وبكتبوش كتاب هذي كثير بسوات سوريا والآن عندنا شير وهون يعني بعض الحالات مع ان انا لا اشجعها يعني لا ابطل المكان لكن لا اشجعها بقول لك يعني الان احنا نجوزها نصفر عليها واجه واحد والله ديقوله عريس لقطة يعني فبدنا يعني نكتب ورقة بردية ولا خلص اجاب قبول وهيكون انتو شهود نتزوجها لما تتم 15 سنة بعد 7 شهر بعد 7 شهر اكثر, اكثر اقال منكتب الكتاب هذا عرف حافظ هذا تف... يعني تثبت فيه الأحكام مئة في المئة دواجا شرعيا كاملا بس قانون نحوالش يصير ماذا تقول ما نعاني ما نعاني بقولك في العرف البلد حتى قانونيا ما باعتبروها بالعكس باعتبروها في عرف البلد جريمة أي عقد خارج المحكمة يعتبر جريمة في البلد يعني لو ماك ما حداش باعترف فيه أنه لا إرث ولا نسب ولا أي شيء قبل العقد دواج <تصفيق> العرفة لا العرفي غير الشغل ثاني العرفي الآن للأسف الشديد العرف الآن حدثني بعض الناس بيقول لك في بعض بيوت الطالبات للأسف في بعض البلاد وقيل في عمان بواب العمارة عنده صفت تراكها القاد زواج عرفي تدخل بنت تعطيها الورقة شو زواج عرفي بتشوف صاحبها وزواج عرفي يلا وقع انا وقع كذا يجيب لك صاحبي يلا صاحب بس يشهدوا هذا, لا, لا, ولي. هذا لا ولي ولا مهار ولا اي اشي شاير هذه صورة مختلفة الزواج العرفي الآن هو اللي يعتبره كل يعني فيه ولي وفيه كل شيء لا لا هذا لا, لا يسمى عرفي هذا الزواج كامل كلمة عرفي اليوم بطاطة صارت هذا يعتبر قانون احوال الشقيق هل بحكيش الآن عن ناحية ايش الالفاظ المكتوبة ايش الممارسة الواقعية الممارسة الواقعية الآن مصر زواج العرفي نفسه بيقول عنه الزواج العرفي العرف في مصير على التلفون جوزتك جوزتيني يا الله السلام عليك خلاص بكذو الليل الصبح طلقتك هذا في مصير اكثر من مليون زواج عرفي في مصير يعني عشرة في المية منتشب شاير هذا, زواج عين الزو... هذا عين الزنة عين الزنة هذا للأسف الشديد الكبيسي شو بيقول احمد الكبيسي العراقي الظالم لنفسه بدنا نفرق بين حالتين يعني للناس يعني منقطع كل شيء لا احنا ما بنفرق بين حالتين احنا بنقول لهم كلمه لطفه لطفه لطفه تصنيفات مسجله لطفه احنا اولا موضوع ولي غير ولي ومسجل غير مسجل هنا عمل بالسؤال هذا لان مصطلح عرفي مصطلح عرفي بنقول هذا مصطلح اصلا غير شرعي وبالتالي المصطلح غير الشرعي يفهم على ايش على ما فهم عليه والله إذا مقصودك في الزواج العرفي الزواج الكامل خارج المحكمة بقول لك هذا صحيح على معنى العرف الخاص اللي قلناه أو على معنى العرف العام في سوريا مثلا كما يحدث الآن أو ما أشبه لا والله المقصود ورقة بس يعني نحيك نستمع بالليل ونزعها في النهار الصبح هذا اللي يسمى العرفي مصر هذا اللي يسمى الجواج العرفي لذلك احنا ما بدنا نكون أسراء للمصطلح احنا بدنا نبين المصطلح حيث المقصود فيه مش المصطلح يغلبنا نعرضه على الميزات كنت تتكلم عن قضية شيفنا أحمد كبيسي <تصفيق> بيقول واحد بيسأل بيقول يا شيخ بالنسبة لحكم الزنا ونكاح المتعة وكذا ف يعني لو واحد بيوقع في الزنا يعني وكذا قال له شوف اللي بيوقع في الزنا ينوي نكاح متعة لأنه الزنا محرم بالإجماع نكاح المتعة فيه خلاف فخلص بنيتهم ونكاح المتعة يعني يقع في خلاف فقهي مش في اجماع سلام ورحمه الله وبركاته ياكرم الله الله وبركاته ياكرم الصدر صل على سيدنا محمد اشوف يعني الى يصل الهواء باصحابه صلى الكلام قد تقول المرضون التفسير ان اني هذه ليست يعني لي صار احنا ذكرنا مشان نوقفه ولا مشان ردوا هو اقل من ان يرد يعني ابو ماخذ بدك بترد ب20 <تصفيق> وجه كلام فاسد اصلا يعني هو كلام فاضي هذا الكلام باهل السنه لا لا لا يقبل لا لا اهل السنه ولا, ولا الشيع في ما بينهم ولا ما بيقولوا دكاح المتعه وازده علماء <تصفيق> اهل السنه بيقولوا دكاح المتعه زينا يعني فلا هو بده يتهرب من الزنا للجناب واختلفت الصوره فقط يعني لا لو قنين الخمر حطينا عليها ليبل مكتوب عليه زيت زيتون صافي هل هذا يغير من الواقع شيئا؟ لا يغير من الواقع شيئا لذلك العلماء يقولون العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء والألقاب والألفاظ نعم الله تعالى, تعالى شيخنا حكم تصمير الكتب الشرعية إذا كانت نادئة في الوجود مثلا في البلد أو إذا كان بغرض المنفعة شعرها غالبة طبعا في تفصيل إذا كانت نادرة ولا توجد أو قديمة أو كذا لا مانع من الاستفادة منها وتصويرها إذا كانت غالية كما تقول أو ما أشبه طبعاً كلمة غالية قضية نسبية وجود الغالي عندي ما يكونش غالية عندك والغالية الخصلك مش عارف شوها وإلى آخره هذه تختلف اختلاف الناس وقدراتهم وظروفه يعني اللي بشتري قاموس فرد 20-30 دينار نفسه قاموس المحيط ب10 دمير هذاك بشتريه بكل بكل نفس رحبة يعني ايش بقول لك هذا قاموس عالمي وكذا هذا لا كتاب. هذا مكتب التراث النظرة بتختلف لكن انا بقول يعني في فرق بين انك والله الاصل تشتري لانه هذا الكتاب لو عليه تكاليف دار نشير وطباعة وحقوق تأليف وتوزيع وكذا ما حسوصا المبلغ شايف كيف لكن والله انسان فعلا ليس معه وهو مضطر إليه مش مضطر إليه بمعنى التوسع لا مضطر إليه بمعنى الحقيقة ماذا عنده اختبار وطالب جامعي ويا دوب صروفه مكفي وما فيش عنده مجال نقول لا بأس أن تصوره للمنفحة الخاصة أما تصويره للتجارة أو تصويره مع القدرة على شرائه أو أخذه فلك الله الله او كل الثواب كله ثواب الشيخنا بارك الله فيك يعني الان برامج الكمبيوتر البرامج انت بتنزله بدقيقه لكن هم بكونوا مشغلينه بعشر سنين احيانا هذا اللي بدقيقه اللي على سي دي البرنامج اللي على سي دي واصبه خمسه غرامات بكونوا مشغلينه ودافعين عليه ملايين يعني ملايين اه صدق يا شيخنا تعليقكم على الحوار اللي جرى من قناة الفضائيل والدنية والله انا اجي علي يا اخونا خالد قبل الحوار بيومين نعم زاردي اتصل فيه قبلها قلت له ما مزبطة التلفون مر علي مر علي ومر علي الشيخ رشهور علمت فيما بعد بنفس اليوم الصبح يا اخني فاحنا كلانا سبحان الله بدون اتفاق نصحه ان لا يفعل نعم وان يدخل هذا المدخل وان لا هذا المولد لأنه نحن دائما نقول العاطف الدينية شيء والعلم شيء آخر الدعوة شيء وإقامة البينة على هذه الدعوة شيء آخر ممكن تكون عاطفتك الدينية أكثر عاطفتك لكن معذرة علمك أو قدرتك على مناقشة الأشياء أو معانجتها أضعف وبالتالي دخولك فيها أضر مع أني عاطفتي بجوء تكون أضعف لكن إذا دخلت بستطيع أني أسكت هذا او أناقش هذا او أحجم هذا او أدرس هذا وما أسبح ومع ذلك لما نصحناه وأنا رأيت أنه يعني عنده تصميم على لا خلينا نتجرب وأنا نحضر حالي وكذا قلت أنه أنا نصحك بثلاثة أمور الأمر الأول ترتيب أفكارك الأمر الثالث تضل الأمر الثاني أن لا تنسعل الثالث أن لا تذكر موضوع إلا إذا أنهيت شيء والحمد لله لم يتجاوب مع أي من المثال السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ الحال الله يطول الله شرف الصبر الصبر حياكم الله وعليكم السلام ورحمه الله الله السلام ورحمه الله وبركاته كان كل الله طيب وطمنا ذلك انا يومها يعني بديت ان احضرها وتابعها وتابعتها سائل البدايه نعم بجوز على الشريط بجوز خمس ست رسائل بعثت لهم 10 بجوز ما نشروا غير خمسه او سته حتى واحده من اللي نشروها حذفوا منها كلمتين للأسف الشديد استفز أخونا يعني استفزازاً أخرجه عن طوره يعني إنجاز التعبير مع أنه من مما قاله حق لكن ليس كل حق يقال في كل زمان وفي كل مكان نعم. يعني إيش موضوع المعزيزي الآن الناس كلهم تعاطفي دخلوا ما أحد سألك عنه ولا أحد قال لك اتدخل فيه ولا قال لك مفتي بالأكس أو هلونك شورك المعزيزي سألوا المفتي أمش دخلني أنا قاعد ناقش قضيه طبعي يوم الملاي في مفتي للبلد اسألوه بالحلال الحرام انا بسأل عنها الرأيي في جماعة حزبية سياسية اسمه الفان المسلمين مثلا شاير وكذلك الربيع العربي مزبلي ومش عارف شو حتى ينتقد الربيع العربي لا مانا كذلك ما بدك بس باسلوب يعني مقنع او على الاقل اسلوب يعني لطيف اما تقول مزبلي وكذا وهذيك اللي اتصلت بكل هدوء قالها روح مضب عند دار الجوازيح مش عارف ولي امرها ولو جوزها بدأت تنضب عنده كان ما خلات يحكي ابتداء أن أمرك يعني ولا أمرك ومع ذلك أنا الحقيقة أبدا أبدا أبدا, أبدا لا أشك بنية الأخ لكن ليس كل ذنية الحسنة يكون فعله بحسن كم من الناس يفعلون الأمور بنية حسنة يريدون الخير ولكن كما قال ابن مسعود كم الوليد الخير لن يصيب نعم أهلا بساند الجميع حياكم والله وزع حال حال يا. شيخنا عبد الرزاق صاحب المصنف إذن فرض مثل ومثل غيره عبد الرزاق الرزاق مثل ومثل غيره وما قيل عن اختلاطه يعني قد لا يقبل في كتابه لو في, لو في غير كتابه معقولة والله منقول لعله ولعله لكن كتاب عبد الرزاق مؤلف المؤلف يعني من دواعي حفظ الرواية من اختلاطه نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اياكم الله هذا مساهلا تضلوا تضلوا اياكم هكذا كرار في عائل اهلا المساهد تضلوا تضلوا اياكم الله بارك الله فيكم في هكذا في في في في في في كرار في عائل يا الله احنا ما كيف الحال طيب استاذ عبد الله الله يرحمه الله وعليكم يا الله عليك السلام ورحمه الله ياك الله بارك الله فيك يا من فاهم حي الله عليك السلام ورحمه الله طيب الحال في الله وعليكم الشيخ طبق التاب الاختيارات الصحيحه للمبذ بصرف العمره والحج اذا ما اشترط الواحد الى احد سنه بكتور مثل انت ختاء او شغلة انه حاضط ورجعت وبعدها تزوجت وانه الاخت يكون باطل وانه ترجع تقدي وين المنصف وانه كملت بالفرض وطب ما بجوز العذر في الجاهل فيها لا يو عذر طبعا عذر في الجاهل ينظر كيف لكنه الشيخ يعني قصده يعني مع العلم والإصرار ليس مع الجاهل والخطأ الجاهل والخطأ معفوه معنه الإفل صار على علم بالنسبه لطواف الوداع أوه. الان صار طواف وداع والان بدق هو المشكله الان الجديده صح قريبه الان الطواف كل الان صار يطوف بعد يعني في الاغلب فتره طويله يطوف بعد الزواج بعد, الدول. بعد, بعد دخل الطواف الوداع شو دخل طواف الوداع بعد الرمي بعد الرمي ايوه الذي بدا الزواج بعد الزواج تقول الآن ويضيق الذي طبعا على افتراض هذا ايوه قد يقو انسان في بعد العصر قد يصل الى كانه مكر مكر قد يطول قد اتاخر بعد الاشياء قد الانسان الى الساعه عشر قد الانسان الى الفجر طب الذي انهى من العصر الى فجره وقد يغلب النوم الى انا بقول له في فرط بين من يغلبه النوم وينام في فرط بين من يغلبه النوم وينام مضطرا مغلوبا على امره بنتظر الباص والباص بنشر بنتظر الباص والباص اتأخر عمله بتفضح له حاجز وفي فرط بين انه لا والله انا عارف انه الباص بيجع الساعة امتين وانا بدي اخلص الساعة السبعة وانا املي اربع خمس سنة هاي زي هاي؟ لا. ها فالآن هذا اللي بقول لك والله انا بدي انام بكير بدي ابدا اطوف بكير واخلص بكير ومش عارف شو هذا نقول هذا تسعيت طواف غير لتر طبعا إذا لم تفعل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله عاد في جوا ثلاثه بالغرفه حياكم الله حياك الله ينفع في فيك لطف سلام ورحمه الله الله يبارك الله يا خيال بيجي بيقول لك والله انا طفت ودع واثناء الطريق والله اشترى سندويجي اشترك علبة بيبسي قنينة ماي زي واحد راح والله يالله بقولنا مناسف و... ويالله ابدو كده وذا بدنا نعمل تفوق هاي زي لا ضبط ليه يقول آخر عهدك بالله الآخر كلمة آخر تحمل كل ما في الكلمة يعني آخر عمل بحيث يكون هو أخر عمل ضمن المستطاع وما كان كما يقال يعني مما لا يؤثر دائما قلنا واحد شرب مي واحد هو طالع أذن عليه الأذان يقول لك آخر عهدي ما أصليش أنا سمعت من بذلك قال إذا, إذا طفت الوداع وأذن عليك ما أصليش طب إيه ما أصليش طب ما أصليش طب في الحرق كيف ما أصليش هذا كلام غير صحيح طبعاً ولا رزنا له حياكم الله أهلاً حياكم الله احنا قلنا قلنا ضرف الباص احنا عاكم المرط علينا هذه الخطوة لما يكون ضرف الباص مش بإيدك لا حلولك وتألم الله يوم التعجل احنا طلعنا من ميناء طلعنا من ميناء بعد الزوار رمينا أزبع الزوار مباشرة وطلعنا مباشرة تعرف نموز كل مكة؟ ست ساعات ونص من ميناء سبت ساعة ونصر و ايش احنا بقى بقى اي بي و ساعة و شو و قلت بقى سبت ساعة ماشي ساعة لذلك يعني فيه اشياء مش بديه لك انا بنحكي عن الشيء المفروض وجوده ما بنحكي عن الشيء غير المتوقع حصوله هو قتل شيخ طلط معنا هاي المشكلة الشباب طلط مع المغرب كانوا بالسكن أدو كم واحد من ختاري بقول لك إحنا ما فوتونا الحرم كان الحرس مساكل وزحام رجع الساعة 200 فاصل يعني طلعوا بعد فجر هل طاقم خلطين فواف وهذا لساعة يعني رجعوا لما صافر صافر بعد الفجر في يعني تقريبا من 12 ساعة, ساعة هذا رجعوا نقوله تقدر تطوب مرة ثانية بدي أطلق بسط ولازم يعني طوب الساعة الثانية عشر يعني يصول الطوب قادم ساعة كيف قادم قادم بحيث يتحقق له جزء ولو جزء من معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليكون ناس راحت يحتفل البيت هذا يقوله لا يمكن في ناس يقول لك ما أنا ما استطيعنا مثلا يعني... يقول لك لا يستطيع أو ممكن كبير سل عن العربيات يضعوا لك 200-300 ريال يقول لك والله ما اضل معي مصاري شو اسويه او انا فقير اصلا فكل صورة لها صورة لكن لا نستلل الناس فتاوى عامة لا بالتشديد بغير صنة ولا بالتهويل بغير صنة الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> شيخنا المصليات التي لا وقام فيها صلاة في الخمس هل تأخذ حكم من الجد وهل يجوز الجمع فيها أنا لا لو جوزنا الصلاة في المصلى <تصفيق> الذي لا تقام فيه صلاة الخمس لجوزنا الصلاة جمعا في البيوت وفي التكاكير وفي المحلات هذا منافع الأفضل وصيام الله على ما شاء, ما شاء الله ما شاء الله لا لا بظو <تصفيق> ضيعكم بالعمد لا بظو <بدون> ضيعكم <تصفيق> بالعمد <تصفيق> <لأنه في تصفيق> انا صادق في ناس بتلاقيني بقول لك انه ضليت شباب شغلوني ولا بنشغل فيهم كذا بدي بنفسي في الدعاء والذكر والعباده والطاعه يخني قول للنقى عليه السراط و السلاة ملعون من سؤل بوجه الله ولا يجب السائل نفسه عليه ي dunno يقول مسأل refers 1 نقول ملعون من سؤل كونه وملعون من سؤل بوجه الله ولم يضرب فالملعون من اسؤل في وجه الله أمرول السساءerecht نقول للمرول لم يجب لكن ان دون أن العلماء قالوا المقصود بذلك السؤال بوجه الله في الأمور التي هي كما يقال من توافل الأمور أسألك بوجه الله تنوي الله الورق هذا لا يجب سادة تهوين من عظمة هذا اليمين لكن لو واحد سأل بوجه الله عز وجل أمرا يعني عظيما جليلا إنها لتعظيم إنها المقام و... و... و... وإدخال المهابة في نفس المسؤول في ظرف معين وفطر معين هذا يدخل يحرر من هذا أخذ الله لسرعة الفتية أخذ الله بالله لا بالله غير كلمة بوجه الله مقصودة لذاتها وإلا اتقوا الله الذي تساءلون به نفس القرآن غير <تصفيق> طبعا أسألت بوجه الله غير أخذك بالله مشكلة زيادة غير الجنة لا هذه لا تصح هذه لا موسى ساله بالطريق مين اللي كان يسوق كيف الوضع زين الحمد مورة الله عندنا مستقر المسجد <تصفيق> الجديد, الجديد اه الجديد لا قبل حتى انت وضعك يعني الحمد لله بخيره في مبتطره والله الله وين ما ذا حاجه اه ايه اه اه في اه ما شاء الله ما شاء الله واللين اللي قبله برضو كمان ما شاء الله الله يسعدك يعني الوصف في الحق ووصف في العلم ووصف شيء أنه لا يترك هذا العمل فيه وهذه وجهة نظرهم هذا ما تفضلت به وجهة نظر الذين فعلوا هذا الجعل وأن ترناه من اللحظة الأولى واليوم في المنتج انا بفضل المولى سبحانه وتعالى أعدت تكبيت نصيحة إلى السلفيين المصريين التي كتبتها لهم قبل حوالي ستة أشهر أو أربعة أشهر فيها أربعة أشهرات اه اربعة شهر اليوم عدتها على الواجهة وثبتها وعلقت عليها تعليق يجعلها يعني تكون في المقدمة في مناسبة ما جرى من ايام الله وقيل لك بدون يسوي صورة شديدة ما خلص من الهولى مش ما صدق من الهولى واخلص ناس من الهولى لسه فللسف انا بقول وانا كتبت النصيحة قلت انتم ايها السلفيين مجادم مي ميدان انتم ليس ميدان ميدنكم ميدان العلم والعطينة والسنة ميدانكم ليس ميدان التحديد ميدانكم ميدان الفقه والسنة والحديث وتعليم الناس لينهم الحق السلفيني يريد للناس بينما للأسف الإخواني يريدهم من الناس يريد من الناس صوتهم الóttين مابيوقض صوته بعادين الóttين مابيأثره بعادين السلف اللي مابيقبل منه وبين مش فق عليه لأنه مابيدون منه عيشه أصمر لا بدي منك صوتك ولا بدي منك اشتراكك الشهري ولا بدي منك نقطر عائلة مثل الالتخامات ولا بدي عائلة منك, عائل منك أي شيء بدي منك إنك تكون داعية لله ومحب لله وعبد لله فإحنا نصحناهم والحقيقة يمزوا إنهم الآن بدأوا يشعروا يعني حتى اليوم دعوا لمليونية الإخواء المسلمين بنخذهم قالوا إحنا ناشى شارك طب من اللحظة الأولى وإنتوا تقولوا الإسلاميين ورجلنا على رجلتهم إيدنا وإيدكم الآن عشان الأمور يعني في أولحية تحبوا انت شوفها يعني تكتيك تكتيك مي كذلي بالضبط أبدا تكتيك مي بالضبط يعني لا يريدون للأسف الشديد لا دعوة الناس ولا هداية الناس ولا دين الناس يريدون المناصب والسياسة والوزارة والقيادة والريادة لا غيروا للأسف الشديد شيخ نار الله تفضل المناسبة في الصف الآشر كان أحد الأساتذة من المسلمين فكان يقول لنا كل الطلاب عن صف بكتابين كتاب الأمير لمكافلي وكتاب معالم في الطريق فهذان كتابان من أسس دعوتنا هذا إذا قال كتاب المكافلي بجوز ما قرأه وش بس على السمعة الله بستعاني بجوز على السمعة بس والله أنا هنا مثقف يعني أنا بجوز مكافلي قول له ليش ما حكي لي الكتاب اللي حياك الله وعليكم السلام ووفقك حياك الله انا وكرت فكرات يعني فكرات وش بدنا الحال المتطلبين و... يعطيكم العافيه ياك الله شوف مثلا مرحله هناك حاكم شرعي يجب طاعته في مصر مثلا او في البلدان الأخرى هل هناك حاكم شرعي هو احنا الان بنقول شوف من شروط الحاكم الشرعي ان يستتب له الأمر الان شينا ما بين القائد الشعبي في مصر هون مش طاسك اليوم بنوجد عسكر بيقول لك احنا الان لا رب الشعب بدنا نشكل حكومه انتقاليه المزارات العسام شرف كشخص اما الحكومة اسمها راحة تسوي حكومة إضغاد وطن يعني حكومة جديدة ثلاثة شهر هي الحكومة الثالثة بلا تكون شوف ثلاثة ستة أشهر مصر الوزير بقعد عشرين سنة على وقتنا مش زايدة حتى شهر كل ثانية تغيير وزاري وللأسف الآن خلال ستة أشهر وسبعة هاي خلف وزارة ف من استتبّ له الامر وبيده الامر هو الحاكم لما يقال في هذه انه هذا الحاكم يجب انك تطيعه لا يجب انك تخجها جدا طبعا الذي اطاع هو هو الذي تمّ له الامر واستتبّ له الامر لذلك بعض الشباب في ليبيا كانوا يختصوا يقولوا ويش حكم الخروج على الحاكم وكذا وفي مصر برضو يسألوا وقلنا انه هذا الإسرائيل الآن فتأوانه لأنه طالما أنه انتهت مرحلة وصارت مرحلة المرحلة الجديدة المرحلة نحن في لما نقول طاعة ولي الأمر إنما المقصود بها حفظ الدماء وحقنها وصيادة الأمة من الفرقة الآن هذا الذي قلنا فيه هذا الأمر أجى واحد تغلب عليه تنتقل الطاعة إلى المتغلب ليش؟ بنفس المناقص حقنا للدماء وحفظاً للأمة وصيارة لحقوقها نفس المرض لذلك يعني حرصنا ليس على أفراد الحكام ولكن حرصنا على مجموع الأمة الحاتب زي ما قلنا بروح وبيجي طاعتنا للحاتب ليس لذاته لكن لأثره ومطعه وواقعه ولموجوده في الأمة نعم الله تعالى فأنا يقال الآن في وضع مدغير ووضع مش مستقر الإسلامي أفضل من اليساري أو هذا الاعتبار والاعتبار الآخر البعض يقول أن كل دولة هي, هي الآن هي يعني لا يوجد فتوى تجمع في هذا لا يوجد فتوى لكل الدول كل دولة غير سوريا وبرها غير الأرسل الأرسل غير الأرسل هذا يعني بالجملة, غير. بالجملة كلام صحيح يعني احنا خلنا معذرة نغمق شوي زي ما قلوها يعني حزب النهضة في تونس أنا أقول هذا حزب علماني بصبغة فراشة ملشان إسلامي حزب علماني مئة لا يفرق بينه وبين العلمانيين إلا الإسم والتاريخ واللحية اللي هي مشروع لحية وليست لحية مشروعة بس وإلا الحقوق المدنية وحفظ الطوائف والمساواة برجل مرأة ولا نريد الحكم بالإسلام ولكن نريد جعلها تلاعب بالألقاظ وتلاعب بالعبارات وتلاعب بكذا تطوب عمركم بتقولوا الإسلام هو الحل الآن صار الحكم للشعب وين حكم للشعب وبعضهم الآن هذه هذي من يومين تمثلها دولة جا... لا لا غير دولة مدنية فرستة وشرب احبو فيها لأن لك احنا نفرق بين منقول الحكم للشرق والسلطة للشعب تلاعب جديدة في السمارة هذا مجدد. جديد الآن حكم للشرق ومرجعين الدينية لكن السلطة للشعب أنا سيد الشيخ قرطة والله نقول دولة بدلية ليس دولة دينية والإسلام, يعني والإسلام مصدر الأحكام لماذا هنالفك الدورة هو أحقال على هذه من زمان بغنوها الحقيقة في واحد رد عليه رد جيد بس بدون إسم مع أنهم اللي مسلمين بس كلامه جيد دوعدنان النحوي هذا أجيب له كتابات جيدة فكتب بالحقيقة كلاما مطولا في نقد مصطلح الدولة المدنية وبعضهم بنفل في دوره أبعد يعني يعني إذا بده يريف على الدرجة بروح على المدينة الرياضية وبرجع درجة لا هو مطولها شو بقول؟ قال نحن نقصد بالدولة المدينية الدولة غير العسكرية شوفها اللفة وراه بابه كمان خلاعوا بالأنفار في ذلك الحقيقة يعني كما قلنا الآن شئت أما بيت هي للأقوى والأقوى هم الكفار اليومي أسف الشديد يعني الآن أمريكا أعطت الضوء الأخضر لقاء المسلمين فيه توليس مستعدين في حال معكم فيه مصر مستعدين في حال معكم فيه سوريا مستعدين في حال معكم لأن في العذر تدتوا صلاة من تحت لتحت بس يعني الطبخة تنطبخ شوي شوي والسفرات شنفاء للإنحاء وليس الآن بالله يوم بقرأ لواحد من خونسي المسيد اسمه يتكلم يقول أنه ما مقابعتنا هذه هذي خاضي على الظروف والسياسة حتى حتى هذا اللي كان يناقش العلاونا شو قال نحن منذ سنة 2003 لم نقوم بأي اتصال رسمي مع اي رسمي من رسمين امريكا نتصل مع الشعبيين اذا واحد صحفي واحد حقوق انسان اما رسميين لا للأسف الشديد اخونا ما انتبهه قبل السنة ثلاث قبل السنة ثلاث قبل انه فيه اذا انت قررت انو فيه. بعدين امريكا لما بدها تناقشك. وعارف عندك هذا اضطراب. ولابس مع اصلاك واحد لابس البوريل العسكري ولابس النجاب. ويقولك انا رسمي. بعتونك يا صحفي معاها الفيديو. بعتونك يا صحفية معاها كامرة التصوير. ولا الانترنت ولا اللابتوب طبعا. نحن الحرقة الاضعف الان شينا ما بيننا. المرزوق هذا اللي رشحوه اللي مقار على الجزيرة يقول ليس الحل في الإسلام والحل صحيح حتى لأحكام الشريعة ويستهدى لمناذة لإسلامية الدولة اجتزاء واضح يعني عندي ناس لزبوط تحتك اه ايوة اه مين؟ أهلا وسهلا موجود بنا تحت. تحت تحت عندنا 50 واحد طوان أو أفضل سلام عليكم نحن شهر نول غنوشي الرئيسي من الكذب يقول الإسلام المشروع الإسلامي مشروع كأي غير المشاريع لا يتمد مصداقيته إلا من خلال الشعب وللشعب ال يسحب هذا التوكيل في أي لحظه ان شاء حتى لو كانت حكومه اسلاميه في الشعب يجوز دوائره هذا التوكيل في أي لحظه ان شاء يبقى قال نجيب الكميه لا جيبك على علم الثقاف على موقع الدوره السنيه آه. ذكر هذا النقولات كثيره جدا على الموضوع عن لا يا عمي ما وافقت احنا مش في قلت لك انا يعني عشرين سنة عاشها الغنوشي في رحاب لندن كافية لا أن تغير عقله وأن تغير قلبه وفطرته فكيف إذا هو مهيئ لهذا من قبل ومن بعد الغلنوشي يجع على تونس أنا مؤاخد إذا ما جاء القمين على إيران الطبقة مطلوخة والكعكين مفتوحة طبعا الآن المشايد والبعادة لنا ضروا على القرآيات اخترت كثير منهم من بعد هذا الفروض الذي يديرها في بلدان الإسلام ومنهم من, من, من الأعباد الآن هناك سؤال يعني عوامل الناس كيف يميليزون يجب أن يتبعوا في الفيتن ويجب أن يتبعوا لأنهم ليسوا تلفزيون في العالم وكيف تقعد امنيه لتوقيت البرامج والسلام عليكم السلام السلام يعني بيقول لي في سؤال مين بيني انا بس انا بحس ان في كل كرصه فهمت السؤال طيب نا. انت تقول كلمه تتضمن الجواب قلت انفرقه الدعاوى والشهيد اذا كان هؤلاء اشتركوا كيف سينوز العوان ومن طلبوا هم الصافرات عنهم الأفكار والابتداع الأمر الثاني هذا التوفيق من الله يقول الإمام الأوزاعي إن من سعادة الحدث والأعجمين أن يوفقه الله لرجل أهمس هذا لا نحن الحمد لله لم يجمعنا إلا الكتاب والصنة وخوانا أكثرهم شباب الحمد لله 17 و 18 20 لا ناشئ ناشئ ناشئ ناشئ ناشئ دعوك الداع لم تبصر عيناه إلا العلم والكتاب والسنة والحرص ما استطعنا إلى ذلك بينما غيرنا في نفس السلم تلاقيه بنطمط بحلقة الذكر عند الصوفية ولا بنطمط على وكالات الأنباء العالمية مع الحزب الفلاني والحزب الفلاني لا استفادة دينة ولا دنيا لا استفادة ولا دنيا لكن أنا فقول الموفق بالجملة وانا اعتذر هذه الأمور لأنهم وجوده وعدمه وموافقته وإنكاره وتأييده ورفضه لن يغير من الموصل أشياء ولا يغير من الوقت عشياء من الوقت عشياء بعد أبل شهر ما يرى السلاف لدأيامه ويش مصيبة للناس مصيبة مش انت والله دم جاعة تستنى كلامك وفاتوسك إذا تغير بارك في الدرس وأنا طالع واحد وضجلي أشيح أشيح رأيك في سوريا كذا قلت بشوك خلو كنوا لا لو مش علي الحملي لو علي الحملي ولازمة الإفتاح ومطر والزيتون والطيرواح كلهم اجتمعوا قالوا للسوريين ارجعوا حد ارجع والله ما حد ارجع أنا ما قلت له عن المسؤولين والله ما عادوا ارجع لأنه لما جاربوا هنا استشارة أصبر يعني هم جاربوا بدون استشارة بدون فتوى وفضلا عن أنهم لخيف لا يعرف لهم يعني منهج صحيح جمعتهم العاطفة الدينية والعاطفة القبلية والعاطفة الوطنية والعاطفة كذا لكن في النهاية ليس عندهم من يعني يشير إليهم أو يوجههم أو يفعل كذا وكذا فاحنا دعا في ظل الشيء الذي هو موجود حتى لو كنا دار موافقين له ما واجبنا؟ واجبنا أن نضبط وأن نصلح ما سبطانا إلى ذلك هل نصلح الموجود المتاح لذلك دائماً أنا ببكر والإخواني يحضروا الدروس يستمروا قاعدة الخيئة قلى من يتنبه لها وهي قولنا قول العلماء أنه ليس المنهي عنه شبعاً يعامل كالمهدوم شسن يعني شيء الآن منهي عنه منهي عنه هل تتعامل معه كأنه ليس موجود؟ قطعاً لا إيش مفروض عليه لان لما نقول وزارة الاوقاف وزارة الاوقاف هل اختار وزارة الاوقاف وافقها وتوافقها الجواب لا لكن نتعامل معها غصبا عنا ولا لا وبنعتبر بعمرها قد كثير مما تقول حتى فيما يخالف ما نرى غصب عنا ولا لا هل نعاملها مع انه فيها تلبس بالمخالفه النميه عنا كما لو كانت معدومه القصه الجواب لا ماذا هو الفقر؟ طب دمائك معدرة ينظر باتجاه واحد لاش مال ولا يمين؟ هذا غير صحيح ينظر الى لونين لا غير اسود او بيض يا في مين اسود؟ في مليون درجة في مليون درجة الان صارت بالدرجة من عشر يشبونك اياه لذلك رأيت الشيخ الالبالي في بعض مواقف بعض فتاة ثم انتبهت للشيخ فالح الشيخ كأن انتفت بالفائدة وكررها قال يجب ان ينتبه الدعاء الى فقه القوة والضعف فقه القوة والضعف يعني الان خطابنا نحن المسلمين قبل 11 ستمبر فخطابنا قبل 11 ستمبر الجاوب لا صح ولا لا خطاب الاخوان المسلمين في حركة الشارع كما تسموها الان في الاردن قبل ثورة الربيع العربي كما يقولون كما هو بعد الربيع العربي ليش اعتبروا حالهم الان ايش اقوى بالجمله المسلمين بعد 11 سبتمبر اعتبروا حالهم ايش اضعف تكون ضربوا له كل نمط له نمطه وكل واقع له واقعه بجول انا اكون من المستضعف الان استهدفوا انه مستضعف الان استهدفوا النمط الايه يا مستني ما عليك جدي ترعون مصطفى نجاز التعبير يعني مش شيء ليش لا احمد ابو واحد احنا بنشكل الساحه ظهر فيه اعتبارات معينة لكن حتى هذا فتها القوة والضعف نحن عندما نقوله هو ونذكره ونذكر به لا نقوله ونذكره ونذكر به من باب استغلال المواقب والانتهازية في التصرفات لا استغلال المواقب الانتهازية لأسالين الحزبيين وليس لنا ولا منا ولا, ولا إلينا لكن متكلم كيف تتعامل مع هذا الضرف الذي فرض نشر عليه أو الضرف الذي أتيح طبعا انا مشتت انا فاره بطيقهم في هذا السياق يعني الان مثل يعني الشيخ محمد حسان الذي في الثوره الاولى دعا الى نزول الناس لميدان التحرير طبعا خلص هذا الكلام نعم هو دعا دعا الناس طلعت وهو طلع بعد فتره يعني بعد الناس طلعت وبعد ما الرئيس اتكسرت جناحه مش ضايل غير يقول مشاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله حتى نكون دقيقين لما تقول دعا اللي مش بتابع بيقولك هو صاحب التعوى الأول وهو اللي قال للناس اطلعوا حتى نكون دقيقين في العبارة يعني كان فيه عنده من التأييد شيخ ما. لا أنواع من التأييد هكذا هيك ثلاثة عبارة ثلاثة كلامنا معك هيك أنواع من التأييد نعم. مش نوع بارك بارك فالآن ليس من الواجب عليه كون صاحب قناة الرحمة وأنه كلمته على شارق المصري الآن أن يبين أن ما يفعله هؤلاء هو من التشابك الافسام هو بين وبيّن من قبل الآن وبين في مرات كثيرة لكن بين يعني انجاز التعبير كالمستحيل الاستحيل ك... بين كالمستحيل ليش لانه ضغط الشارع اطوى منه من فناكب مليون مره شيخ ابو اسحاق شويه اللي ببد كلمه اول وهو من أكثرهم ولا اقلهم أكثره من أكثرهم انطواء وبعدا عما جرى وغير وعدم موافقه لموقع هذا الشيء لو يعني جهاز التعبير لو خرج عمر الخطاب من قبله ما استجاب له الناس ليش؟ انا اول الناس بقول مش كلهم ولا على كبسة قاعدين والله الشيء حتى كلمه يلا ادخل وبدخل وبرجع وبرجع واطلع واطلع انزل انزله لا في خليط في خليط كثير اليوم انا بسمع واحد أحد رؤساء الاحزاب المصريين قال لن نقبل اكلمه الدوله المصريه شو استلم في الدول المصريه هم مش اه هو سمين لا هو شو شو مقصود مقصودها تولاها الم... الاسلاميون يعني الإسلاميون. طبعا هو للاسف في مصر الحين التجارب الاسلاميه العصريه في الحكم تجارب فاشله وبالتالي يعني مش اقول لك السودان حكمه اسلامي شو, شو صار فيه بقى السودان حكم اسلامي شو, شو صار فيه باكستان حكم اسلامي شو صار فيه باكستان هي الوحيدة وهي وإيران ليس مجموعة باكستان الإسلامية انتفصت عن الهند الهند الآث من الدول الصناعية الكبرى والباكستان من الدول الفقيرة العظمى ها طيب شوها الإسلام اللي ما جملناه إلا الويل والطبور وعظائم الأمور هيك فكروا و هيك ملابسوا ليش أنه التجارب فاشلة التجارب الفاشلة تؤدي إلى فشل المواقعين لها لا إلى فشل الإسلام بصفته إسلاما للاسلام لسائحنا في كلمه الملك حسام الله رحمه يعني كلمه جميله جدا كل ما اتذكرها به فتره واخرى لما قالوا له نريد العوده الى الاسلام قال لا يجب التقدم للاسلام استفسر بنا احنا لازم نتقدم للاسلام مش احنا نعود للاسلام لان الاسلام ورانا كلمه حكيمه جدا حقيقه فالاسلام يا سابق للتاريخ والزمان والمكان لكن كما يروى عن علي رضي الله عنه قال أين حملته أين حملته هذا المصيد أنا مجي قلت يا أخي إيه شدك بدك تجربه تجربة طالباء ولا تجربة باكستان ولا تجربة السوداء ولا تجربة العراق ولا تجربة الجزائر شوف الجزائر لما صارت الجبل السمين الخاص راح أكثر من سنة أربعمائة ألف وش عارف شوف للسنات صار صورة قاتمة صوره قاتمه الصوره القاتمه انتقلت للعصر بتدبير اعلامي ماكر وماكر جدا من وصف فساد المتعلق بالقائمين بالتجربه الى ترحيل الوصف للفساد خالص على الاسلام نفسه وهذه اعظم مصيبه لا سلام الله خير الله الله يبارك فيك بشكل ممكن احترافي ووسطي لا تكون الصوره نقطه قصوى زي نكون واقعيين الكاس الوسخ اذا وضع فيه الماء النظيف قبل ما نقوم بلكس بالظرف الكاس ولا يتوصف بالماء فما في شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذا ما في بيئه فاعل ومؤثره يتولى فيها من يقوم بالحق ويدعو الخلق الي سيتعس فتع... فتع... فتع... النتيجه ستنعد نتيجه ستنعد لا تعتقد شيء تماما بالذراء اين في السلفيين في مصر من هو صاحب خبره سياسيه اين في السلفيين في مصر من هو صاحب خبره عسكريه اين في السلفيين في من هو صاحب خبره ثم هل مشكله الامه اليوم في السياسه او الاقتصاد والعسكر ام مشكلتها والدين والعمدة أنا أقول لم ننتصر على أعدائنا إلا بسلاح لا يجب عند أعدائنا أما الأسلحة المادية بكل أنواعها فهي من أعدائنا الفلوس من الطعومة إياها والجمع حمم بزرعون إياها والمدافع الطيرات من بردون إياها شو ظهر؟ السلاح الوحيد والسلاح السلاح الذي هو بين أيدينا ونحن بعيدون عنه هو مما <تصفيق> أكرمنا الله به ونحن به النفس فالأماني شيء والواقع شيء آخر أنا حدثة بمحمد حسان نفسه لما بعثت له الرسالة على الإيميل الخاص لقناة الرحمة قال الآن أنا قرأت الرسالة تكلم معاي عشرين دقائقا الآن أنا طرقت رسالة هذه نفس الرسالة الموجودة على مدد كل السلفي لكن خليتها خطاب قاب يعني الرسالة إلى أخي الداعي السلفي في مصر الرسالة التي عدتها لمحمد حسان إلى أخي فطيل الشيخ حامد حسان كل خطاب بدل ما أقول إلى أخي الداعي السلفي إلى أخي شيخ محمد حسان قال والله لسالة كل حق محب مئة المئة وأنا اشعر فيها الصد و اشعر لكن نحن الان في ضرب لا نستطيع الا ما نحن به قائمه احاول راقبه انت اضرب احنا عدد لو بالزين هذه لها لسان تتكلم تتكلم لتكلمت يومه احداث الضفه شو نسبه احداث الضفه لاحداث مصر نسبة تناسر والله لابدول ما بتيجي واحد بالعشر ثلاث مش واحد بالألفل هو واحد بالمية صح ولا لأ لكن هزتنا ولا ما هزتنا هزتها لإلنا كان لازم يكون على الأقر ونت تفعل إنه بديش أقول لها في المقدار معاك ثلاث الاتجاه لا على الأقران تكون يعني فيها نوع تكافر ما قام إلا النفر والنفران لبيان الأمر في هذه القاعدة الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ما بعرض اذا كان احد منكم هنا موجودة اليوم جاء اجل اخوه من كل مكان لساعة انتين تنتين ربس تصلوا لاخواننا المشاي اخواننا طلبة علم استطعنا نكتب وارقة بوقت عليها خمس اشهر والله احنا كتبنا قبل شهرين وارقة بيتكافش شوه شوه احنا جهة سياسية مخولة كل شي نكتب فيها تقارير وبيانات والله واجعت رأسها سببناش عدوات كل واحد شكل كل واحد تفكير وهي قضية انا بقول لو انها جوبهت بالسكوت والصمت ولم يكن توفيق الله عز وجل لعدد دخوانهم طالوا واتحركوا كان الضرب غير الظرف والنتيجة غير النتيجة لحد الان انتم واقع في المناظره تبع خالد العائده بيقول مش درقه يا سلفيين هو اللي جابوا مش درقه سلفيين ولا مسلمين شوف وين المذيع وين الرسائل واكثر من مره يقولوها شوف قديش حكينا بديش كتب لك الانترنت ومش عارف ايه وكل شيء لا مين ولا مين تدلي بدخلوها من هاي الاذن طبعا اذن من طير اذن العج كيف لا كان في شيء ذلك بقوله <تصفيق> كان في قوه الاذام كان المصيبه اعظم كانت مصيبه اعظم فاحنا انا بكرر للان وإلى أي شاء الله ما اعتقطئتنا لما يجري في مصر وتزداد الان التقطع والان بانا بانا صواب توجيهنا اكثر لكن الى الان المعذره عندي لا تزال موجوده لأنه الأمر أكبر من الثواليين والحكي أكبر من التنظير وإحنا جاعتين نشرب جهوة ونكل حلويات وماشاء الله على كراسي الوثيرة الأمر أكبر أنت بتشتغل غيرك ومليون راح تشتغل أنت بتدفع غيرك واحد من مليون دينا. يعني بقصد شير محمد تتكلم أجلك يعني يعني احنا مش قادرين نطلع لا لا لا لا لا يعني الضرف مبلي علينا يكون انه وجود زي ما قال لك الاخذة لخص وجهة نظرهم بلقص يعني قال لك الان احنا مجالنا مفتوح واذا ما دخلنا بالسياسة رح ينسقوا الشوعيين واذا ما دخلنا بالانتقالات الاختباط رح يشتغلوا وهذا نظر كل الناس الان متشجعين للإسلام وكذا هذه وجهة نظرهم مع أنا أنا ب... بالعكس أنا بقول الآن المجال تتسح يشتغلوا في الدعوة خالي السياسة للإسرائيل يعني السياسة حتى أقول لك لو صار رئيس جمهورية سمارة دي الثلاثة في أكثر هيك وهذا خيالي من سرع مستخيلات لو صار لن يستطيع أن يغير شيئا من الأصول الكلية الأصول الكلية بالعكس سيرد في عليها طرفا من المشروعية بحكم وجودة قبل عمين أول مبارح شو بيقول ناطق راسم سليطان السليد في مصر قال إذا فوزنا بالانتفابات سنحترم التفاقيات كم ديب ثلاثين سنة وانتوا قاعدين الطاقعوه والسداء وعمل وسواء والله طلعبها الواحد يقول كلهم الثلاث والله اتطفروا الطريق وريع حارو من ثلاثين سنة وأخذ الليل تباها الثوالب تحلموا فيه كل يوم اليهون مقصولهم 500 دونهم 200 دونهم 300 دونهم مضرورهم 1500 دونهم مبارئ لذلك أخواني كما قلنا السياسة لها أبوابها والشرع له أبوابها وعندما نقول السياسة بالشرع نحن نعلم حتى عرب المؤخرة ما واحد متعجل وما أكثر المتعجلين اليوم يقول لك يعني السياسة ليست من الشرع؟ لا احنا بنقصد سياسة في بيجا فيلي تبعى الصحبة <تصفيق> الاعداد يا ذا <تصفيق> سايد كيف اما السياسة الدين هو السياسة ان بني اسرائيل كانت تسوصهم الامرياء تسوصهم بماذا كتاب رسولنا هذا حتى الاخوان المسلمين يعني لان اتفاق صراح بين كل الجهات المسلمين عرضيات ما بينهم تطبقات هم تنازلوا لهذا امر يعني مصطفى صادق مرشح للاقتوال في كل البلاد هذا مش مش لا مش دائم يعني انت كسرت تونس اه الآن من الرئيس الفعلي الفعلي التالي طيب شو القضره ومن هو معظف مصطفى رئيس الجمهوريه صوره وسطيق سوره عايز تدوري سوره هو رضاء للجمهور انه احنا يا عم لهينا احنا ديمقراطيين اشترافيين احنا هينا هيحطين رئيس الجمهوريه مش من جمعيتنا شو بدكم عقلني شو بتصحى للديمقراطيه بس اي وقت تنفع كثير بقى اي معنى يا راك معنى الان زي ما قال لك رئيس العراق ايش من ايش ولا بنزل طوال مالك سوره اللي يمرشح حاله على ريالة الحادم إسماعيل مش إخوانه ورحمه إخواني, هو... إخواني طبعا إخواني أبوه من كبار رجالات الإخوانسة هو يقول طبعا أنا أتركت الإخوان ما تشوف حتى معظم اللي تركوا الإخوان مش عن فكر يكون ولائهم إخوانيا بالفكر وان اختلفت السياسات <تصفيق> يعني الان الاخوار المسلمين الذي في الاردن اللي تركوا الاخوان المسلمين عبد الرحيم عكور وبسام العكموش والعكايلي ومحمد الحاج هذول كلهم تركوا الاخوان لكن هل تركوها فكرا لا تركوها ايش حزويته انتم بتكونوا مش عصير وزير لا انا بدي اذكر وزير بنفس السنه بنفس الدوله انكم فاصلين انا بدي وزاره صاروا وزيروا بتركوا الاخوان المسلمين عبد المجيد بنفس الاسم نفس الاسم محمد الحاج نفس الاسم بس تابع العموس نفس الاسم من نحن بدنا احنا نقطع الانتخابات لا انا بدي شقطيع اذا مقصود نفصو اذا هو عمليا ما قاطعهم ولا خالفهم فكرا ولم يغادرهم انما فقط يعني حزبيه ومصالح مصالح هي مصالح مليحه <تصفيق> لذلك لا تزال الحكومات إذا أرادت أن ترضي لقوى المسلمين جعلت من المزراء هؤلاء المنشقين صحيح, صحيح. لأنهم عارفين تعال يعني هاي وعد الكثاثون وفنتي شاف طايلة مجموعة في ظل يعني هذا سيحصل أنه علاقة في فروج البهدي حتى هو في... الله أعلم لا شيء بالاسلام الله وعلى قضاه الناس مؤشرات بالعدل الاهل لا بدنا نعمل مؤشرات خراب الديار احنا خلينا لا ندري ايش صار لا خلينا على لا ندري ايش صار المشروع يعني استنوا لا كل شيء ضد الاسلام لا صف الشرير هذا بش اسمه محمد حسين الهيكل عجوز القشمر عمره 90 سنة بس ما شاء الله بتكلم كأنه عمره 25 سنة للذكاء وسلاسة وطنزيم أفكار وذاكرة مش محاجدية فولادية كان فيلمي الحقيقة تلخص الذي ال... ال... ال... يجري كاملة قال يجري الآن سايكة بيكو الجديد بدماء عربية وأموال عربية والغرب جاعد يستنى الثمرة أهم مش عنده النفط ومصالح كيف أنا أطلع جيوش وبستطيعون تخلصونا بعضهم وبالأكد بتفعولنا حلتنا كشوكا لذلك خلصنا ليبيا والفاتورة 240 مليار دولار ولا بنقصر جندي واحد ما نفعوا بتنزل سلامة سلامة طول مليار 40 مليار هاد ايش هادول الكاش النقد الآن الجزء الثاني للاتفاق النفط شركات شركات إعادة البناء والإعمار هذه كمان فيها ثلاثة أربعمائة مليار أقول لا هل يزمن اقتصاديه الآن اللي بإنه من وراه من أين من صاحب العرب المسلمين شغل يعني معروف للأسف لكن العجب ممن يصفق لهذه الأمور ويظنها خيرا ويمسك سنن الله في الكون وسنن الله الشرعي وصول عليه فتمام كلها ما من عامل الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم انا قلت هذا الكلام ليش لانه في احداث العراق التسعين احنا كنا يعني في غابه البخاري وكان يعني يعني يعني قبل ما يجي الحمد لله الشافعيه في البخاري وكان الاخوان صايكون طبعا والله احد يعني اذكر بالاسماء يعني عبد النبي يعني ابو ظلط قال ذكر اسرائيل الذين صاروا واحد الدكتور قال بيقول لك كانت محلله سياسيه واحنا نشوف مشكلات التخيل للشباب تعارض واحد اشبله ثالثه فالحمد لله صار بعده صحوه صحيحه يعني احنا كشباب نضر انه صار شيء افضل انا حتى في في العالم صار في صحوه صار في شيء اسمه سنه صار في يشوفوا هل ارجع الى النقاط عليك نفسه انا عاده اقول له نفس العروبه التسعيد هي نفس العروبه هذه <تصفيق> قضيه <تصفيق> نسبيه نوعا عندها تقول دكة إسرائيل تليسين انا بس بس أنا بس. واحد قلتها في الترسل جيد عمر ما رأي رسموها الشباب واحد كتبها عني في الانتر ريد تقول صبيحة على الكويت اللي هو يعني سموه التحرير بداية التحرير لما جورج بوش أب أصبر أوامره أضرب العراق وبلش القد في الطيران يضرب والله إحنا يومنا صلينا الفجر في مجرد عمر هي قبل الفجر مجوز من ساعة ساعة بدأ يعني الطيران يمزل فهيوم الشيخ محمود الله يشفي ويعاتي عمل درج تفسير بس هو حماسي يعني التحميس وكذا والكفار والمسلمون الشارس اللي واحد قاعد معنا والله يعرفوا لحد الان يعني حلاك جنب المسجد لحد الان موجود قال يا شيخ بشارة ايش العراق ضرب اميركا بالطواريخ العراق ضرب اميركا والامريكا ضربوا لا العراق ضرب اليو يورك أنوصالوخ عند العراق يوصل نيويورك 13 ألف كيلو متر بينه وبيرهم وزيز والناس كلها الله, الله أكبر ولله الحب يعني عند الفتن تطيس العقول والأبهام كما أخبر نبي عليه الصلاة والسلام قال وعقولكم يوميد هباء قال وليس لنا عقولها رسول الله قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان قلية مش تهلي. شو تقول لي ولي صار اليوم اعظم بكثير من اللي صار في الايام العراق الشيخ ناصر الله يرحمه والله يصابعها منه في جذبة العراق بديش اقول مئة مرة على الاقل عشرين مرة كان يقول هذه الفتنة لم يمر مثلها على تاريخ الإسلام سبحان الله بعد السنين وهذه صارت ولا إشح بالنسبة للذي بعدها كما قال نصر بعضها بعضها. في كانوا يرقق بعضها بعضها تاتي السته فتقول هذه ملكك لا للسجاد ترقق بعضها بعضا لماذا طوالا ان شاء الله يرحمها بالنسبه للناس طوالا في التاريخ شفنا بنخلد عادات المشايخ هم في معهم مجال في اشياء وفي مجالات مش معهم مجالات يعني التوالث والعقيدة والذي كان يدرسوها الأول ومسألة الخروج على الحاكم ومسألة حتى الحكم بالإسلام والآن هي مشايخ الآل المشاهدين ذكرتنا على الأسلام كلنا نحن نريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية هذا يعني هذا كذلك من شوف الدولة. هذا أحياناً ما اسمه الاسطلاب السياسي رجل السياسة اللي بده تصدر للإعلام بده يلعج لقبة الإعلام زي ما هم بلعبوا عليه وبده لأبعد شيء تمام بيت ده بنصير نقوله بندخلها بدك تتفضل يعني المقام بتكفوا جدو ناخذ <تفضل> دوران نلعبوا عليهم بدك تلعب عليهم دوران شيء تمام بيت عشان الناس المشكله الناس مش فاهمين انه <تصفيق> لف <تصفيق> دورات يا سيدي معلش انا بقول لك هو انت بقول لك واللي بده يقول هذا لف دورات احنا بنقول <تصفيق> لك دورات الحمام بيقولوا انا يعني ما فيش غير هي. وكيف تبنع العالم؟ العالم يقتلع بكلامه على ثلث ثورة <تصفيق> ماذا صحيح؟ إذا تغير العقيدة العالم العوامل الآن أنا في المنفذة كان يعني يعتبر بالدول محمد حسان أو مصحى يعني صار الآن تبطعن بمحمد حسان بسبب موقعه الأخير من المجلس العسكري الناس لا تهمت أنه هذه الآن مرحلة وريدنا نحن نخوف في الموضوع ونركب الموز الناس اهمت انه هذا هو دين المسلمين وهذه, وهذه العقيدة السلفية وسلفي دين لكن افاهل منتدى سلفي ويتكتبوا غير طريقة طبعا احنا, احنا, احنا, احنا شروعا اولا اولا لا نشمس بغيرها الأمر الثاني لا نحبه ان نعامل الناس الا لما نحبه ان نعامل بها لا ماذا بسطورة واحنا قلناها وكتبناها واليوم انا احكتها في المنتدى صدقتها زي بغضوها نصيحتنا هي هي تخطئتنا هي هي لكن المعذرة لا تزال قائمة بل أنا أقول الآن قد تكون أشهد لأنه الآن تتني أشهد لسه قبل 17 شهر الأمور كانت ثانية شوية الآن الأمور تعرفش لأننا غير جعنا إلى نفق من البداية لأننا غير جعنا إلى نفق من البداية والله انبالح بال... بالجزيرة العربية شفت الصور اللي جعوها عندهم تحرير واشتباكات اللي يشدينه من شعره ويجره جر كأنه كأنه شامة مصليّة نفس الله آفية واللي مضربو فيه واللي كذا واللي مية جاعدين حطوه جنب الشارع ايش يعمين مدهر جدا جدا لذا ما لك يعني احنا عدد مؤاخذة بحادثة دوار الداخلية مات واحد اللي بلقنا بصوحي عدد فيه وإنه في المزارة راحة يشعبتهم عشرين ألف خود سيارة وطق الاطبية مايلاش بخل مش عارش انا بقول محضورية لانه اي شي بتوصير بحي الخرخل طب الان <تصفيق> <تصفيق> واحد مش اثنين مش عشر او عشر او عشرين 34 ختيل و سبع ستمائل و جنيه والله اعلم ان الجرح كم واحد مخطر بجوز موت اليوم بكرة بعده هسه قبل شوية بعد شوية امور خطيرة ولم يتوصل امور للموت يا اخوان والقتل والدماء العقول قطيش ماذا تفعله؟ بدأ بغضل مصيبة بدأ أقدم مصيبة بدأ أستوان مصيبة بدأ أحكي مصيبة في جاية أنا بقول جائما يا إخوان المعافى يحمد الله إحنا الآن نتكلم في شيء من المحبوحة هم نعرف تقرأ ماذا يحدث معنا مسألة الله العاف والعافية مسألة الله العاف والعافية أتفكر الآن في مصر هل يستطيعون جسوية مجلس؟ لأن هذه خطيرة نفوس سائرة وحائرة وقلوب متغدلة خطيرة جداً والقاعدة <تصفيق> إذا يتمش معاك إنت ضدك لفت هذه القاعدة حتى الآن خلال 20 بيقول اليوم آه تصل بي أحد إخوة عنده شيء من متابعة بيقول لي الآن محمد عبد المقصود اختلف هو وصلاح تابس معي طبعاً هذا رأس وهذا رأس رأس التكثيريين في مصر والتكثيريين اللي هم يعنيين جانب التعديد بالمجهة الثلاثية يعني. <تصفيق> انه يعني احنا ثلاثيين بسهو تكثيري عملية ومع ذلك سبحان الله ولما احتلوا انا في مقالي النصيحة للمصريين قلت فكيف بمن كان بالامس القريب يكفر الديمقراطية ويكفر الانتخابات وهو الآن ينادي بالدولة المدنية والحكم للشعب والمقصود بيرقوا سيري المقصود مع الوظور كيف تتفع أنه محمد عبد المقصود هو المقصود شيخ نستطيع أن نخفص يعني كل هذا الكلام مثلا نقول كل اللعبة الآن هذه فتنة والواجب اعتزالها وأمر الناس باعتزالها او أمر المقربين مثلا باعتزالها هذا الذي قلناه وهذا الذي نقوله وهذا الذي سنقوله إلى إن شاء أو إن لكن بالمقابل على المؤاخدة مش كل مدى تطيع تحتجل كل شيء انت امام مسجد لو اجه واحد عامي يسألك تقدر جوابك اله كجوابك اله يكون اه طيب انا واعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي ولا اقول اعوذ بالله من كلمة انا لا اقول اعوذ بالله من شر, شر نفسي وسيئات عملي لو سئلت بقدر يكون جوابي كجوابك لا. مقامك في مسجدك غير مقامي أوسع شوية الكلام اللي نحكيه هون منقدر نحكيه بالشارع منقدر نحكيه أشياء ظروف لا تسمح ولا تسمح فتنة هي القضية فتنة لكن التعامل مع فتنة بدي يكون في توفيق من الله صلى الله عليه وسلم وشيخنا الآن بالنسبة لهذه الفتنة يعني مثلا في سوريا تختلف عن مصر وفي مصر ايام مبارك تختلف النصر في المجلس العسكري العسكري يوم من الرقعة في نفس البلد الى رقعة اخرى صحيح شيخنا الان ما ليس يعني مثلا انه تختلف آه يعني وجهات نظرنا او نقول تختلف رؤانا او دفعنا للعجله من مكان الى اخر مثلا سوريا الان طيب الان يعني الناس كما أوضحت أنهم خرجوا وخرجوا وليس سألين لا سألين فينا ولا تغييرنا وأصلاً نحن لما نتكلم عن حفو أنت لما تتكلم عن المنتدى وكذا وجوز في مشايخ سوريين أو كذا أو لهم تأثير ممكن يستمعوا وكذا أما إحنا أئمة مساجد ونتكلم للناس وما يعني سوريا بيننا وبينها الشيء الكثير لو تكلمنا ويعني استثمرنا هذا الحدث في قرأ الشيعة والروافظ واظهار شعائرهم وثب تثبيحهم المسلمون قلناها قلنا لولا لم يكن للثوره السورية او لما يقال من, من ثوره سوريه من فضل إلا انهم كشفوا للناس خبث الشيعة وايران في لبنان كفى خلي لا تدور كمان مليون سنه كفى ان الناس عرفوا ايش عرفوا في فتره من فترات قبل سنوات يا اخوانكم ما تعرفوا. صارت تشيع في سوريا على قدم الوساح ورواتب شهرية وأسر حسينيات الآن الحمد لله هذه الحصولية خلط للأبد إن شاء الله للأبد شاء الله يجب أن تحدد عائلات هذا كلام موثوب إنه, أنه اللي يدخلوا على الموجود نفسين شعار الشيعة وقالوا يسحبوا أبناء السنة وبتفلوهم وبتفلوهم ماذا يصبح امر آخر لا نعلمه إن شاء الله ربنا نتبتهم لبنان مجيئن شيخنا اللي اللي مع, الـ مع الـ هذا اللي يسمونه الهلال الخصيب أو الهلال الشيعي بعض النواب واحد اسمه نصر الله غير حتى نصر الله نط إعلامي كانوا مبارح حددوا الأردن قالوا إذا دخلت الأردن ضد سوريا فهناك عندنا خلايا نائمة قارب القريسة هذا كلام فارغ غير أن يكون صحيح شيء لكن يأكد يعني, يعني, يعني أنا بشعر أنا بشعر إنه الشعب الأردن الآن مهيئ إذا بده يصير حرب بين الأردن وبين الشيعة إنه يقوم على الشيعة الشعب كله صحيح شوف بخلاف ما لو كان حرب بين دولة ودولة هذا صار جزء من حرب عقيدة حتى نذهل لك الشيعة الخبطاء شو بيعملوا هذول كذا يعني الناس تهيئوا إنه الشيعة غير ما احنا عرفنا او قلنا <تصفيق> عنه من 20-30 سنة وهي الاخرين غيائين <تصفيق> عاطتيا الناس ما هي حتى علميا حتى علميا شيئت اما بيات الناس صارت عنفة اشياء ما كانت تعرفة اول كان الشيخ في عنا السوق نفسه صاحب محلات كنا نحكو له معاصل نصر الله يقول يا ريت اني شاعرك صاحب كان واحد الشيخ برضه مرة يهدي واحد وقل له نفسه ادوب بصورته قص اول شيخ دقيقه اه <تصفيق> <تصفيق> اه هسه كلهم على نفس الشيء اول هو صار... شعره في سلاح ولا لا حول ولا كذلك, كذلك نفس الامر في يوم جمعه صرت فوق عند اخونا شيخ جلال ذكر اسم عبد الناصر الله فصارت دائره هذا اللي يقوله عادل بعد ثلاث ثلاث قسيد نزلت اخر خطبه الجمعه نفس الشرط اللي صار على الشيخ جلال قام طعن في حسن نصر الله نفس الشرط انا ما اقدر اسولف لما صارت حاله حرب والله ذكر لما حس ما بس راجع دي تفضلوا بعض العوام يدعون الله أن يضرب اليهود إيران العراقيين يعني مثقفين عندهم ثقافه ويدافعون كثيرا كانوا عن حسن نصر الله لا لا يعني, يعني بشكل عام الامور انكشفت يعني اول ما انكشفت يعني عقائد الشيعة وحكمهم اعدام صدام بعدين نعم بالشغله السورية هاي ايضا زلزلت شويه قتل الاهل السنه في العراق اه موضوع ايضا نعم. الحكم الشيعي هناك هذا النبي اللهم استعدى انشاءكم حياتكم الله الله حياكم الله حياتكم الله حياتكم الله